شبكه ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يقضي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 والموت راحه لنا من كل شر اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث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 وننفس قربل ونفس قربل المكروبين. ونفس كرب المكروبين وقضي الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين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 اللهم وفقه ونائبه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد اللهم انصر إخواننا المستضعفين في دينهم اللهم انصر إخواننا المستضعفين والمستهدين والمستهدين في دينهم في كل مكان اللهم انصرهم في فلسطين على الصهاينة المحتلين اللهم انصر إخواننا في بورما وفي بلاد الشام وفي بلاد الشام اللهم عجل بنصرهم اللهم عجل بنصرهم اللهم عجل بنصرهم يا قوي يا عزيز اللهم انهم حفاة فاحملهم وجياع فاطعمهم وحرات فكسهم ومغلوبون فانصرهم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 وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين الاحياء منهم والميتين برحمتك يا ارحم الراحمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا